129. قل إني أمرت أن أكون أول من ولا تكون من قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني 113. أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 114. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أنكم 129. الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يبقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاء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 119. يا إلا لعب وله 110. وللدار الآخرة خير للذين يتقون 111. تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإن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 ولا مبذل لكلمات الله ولقد جاءك من نذئ المرسلين وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنْ أَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفْقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَايِ فَتَأْتِيهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَا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 الربّ قُل إن الله قادرٌ على أن ينزل آياته ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا قط 119. ليصير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون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 وَلَأَرَيْتَكُم إِنْ أَتَاكُم عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلِ الَّذِي تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْأَى سون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلو لا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْمَى عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ ضَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ فَقُطِعْ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا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 أو بُورْ كَيْفَ نُصْلِفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ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 افلا تتفكرون وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَئِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءُوا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 نه غفور الرحيم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله.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 أَوْ بُرْكُوا كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلٍّ نَبَأٌ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضر وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ كَالَّذِ إِسْتَهُوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ كَالَّذِ إِسْتَهُوتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَأْ تِنَاءَ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 ويوم يقول كُوَّ فَيَكُون قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ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 وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا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 وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ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 وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوقا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائنا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 لقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسالكم عليه اجرا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 أهدا للناس تجعلنها قراصيس تبدونها وتخطون كثيرة وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 وَلَوْ تَرَائِدِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ أَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُوا 119. تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون 110. ولقد جئتمونا قرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم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 يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهِ فَأَنَّا تُكْفَكُونَ فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم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 فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حبباً متراكباً ومن النخل من طلعها قن ونذانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرم ما نمشتبهه وغير متشابه، أضرو إلى ثمره إذا أثمر وينعيه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم.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 119. وهو اللطيف الخبير 110. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصرف لنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ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 عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا بها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 ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أن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 فَكُلُوا مِمَّ ذُكِّرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَكُلُوا مِمَّ ذُكِّرَ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَنْ طَرِرْتُمْ إلَيْهِ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 إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقتربون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق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 وهو ولي بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم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 117. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل 118. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله من فَذَرَ أَمْنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصْلُو إلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصْلُو إلَى شُرَكَائِهِ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 ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين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 122. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن ابترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن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 أَوْ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كل ذي ظفر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 شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَغْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ أَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ لُمَّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَن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 117. أو تقولوا لو أنى أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن